بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما ألوك ما القارعة يوم تكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من فقل فهو في عيشة وأما من خفت موازينه فأمه وَمَا وما أبراك ما